من اين تبدا هذا البوح يا قلم بل كيف تسقط والاحداث تزحم من اين تبدا هذا البوح يا قلم بل كيف تسقط والاحداث تزحم هذا النفيف على جنبيك ينبثق وفي فؤادك من فرط الاسى ندم هذا النفيف على جنبيك كم بثقوا وفي فؤالك من فرط الأسال دمو اكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت محادر أو تبقاق في الوريد دمو أكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت محاضر أو تبقاق في الوريد دمو أمنت بالله لن تنسي فأنت فمُ يذيع ما نطقوا يوما وما رقموا جرد لسانك فالآذان صاغية والحق أكبر عند الله والدمم سألتك الله لا تكتم وإن عطبت بك الملون فأنت الخصم والحكم من أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت والأحداث تذدحم هذا النزيق على جنبيك هم وفي فؤادك من طرق الأسان دموا اكتب فأنج يد التاريخ ما بقيت محاير أو تغطى في الوليد ذمو انظر إلى قمم الشيشان كم حملت من الأساور بصوما لتفطرموا وسلفة البسنة المقهور ما طالت يد المنون ومن بادوا ومن سلموا وأرض إشبيل وكم ناحت نواحها وكم أضر بها الإلا هو السقم من أين تبدأ هذا البوح لا قدم بل كيف تصمت والأحداث تستحم هذا النذيق على جنبيك هم بذقوا وفي فؤادك من طرط الأسانة دموا اكتب فأنت يد التالي لكما محابي أو تبقى في الوريد دمو، اكتب فليتك هذا الخزي نحمله، وليس تقبله الأخلاق والشيمو، اكتب بأن عرفنا كل نهرة، فلم نبالي ولم تنفض لنا ممو، اكتب فأموال قومي في خزائنها. والجوع يفتك بالأحرار والعدم من أين تبدأ هذا الزوح لا قلم بل كيف تصمط والأحداث تذدحم هذا النذيب على جنبيك منبتق وفي فؤادك من طرق الأسانة دم ارتب بأنت يد التاريخ ما بقي؟ محارر أو تبقى في الوريد دمو كم هامة سجدت لله ضرعة يسومها الدل من جاروا ومن ظلموا كم حرة صرفت يوما بمعطصم وليس في الأرض وهو الله معطصم كم طفلة خطفت من كف عائلها كم بائس حقه المشروع يتضم من أين تبدأ هذا الفوحى خدمه بل كيف تصمت والأحداث تزدعم هذا النذيب على جنبيك هم بسقوا وفيه آلك من طرق الأسانة مروا اكتب فأنت يا التاريخ ما بقيت محابر أو تبقى في الوليد دمو اكذل لنفسك فالأرزاق جارية وفضل ربك حبل ليس ينفصم وافصط يديك فإن العمر منطقص يبقى الجميل وتثنى دونه الأمم والمال لله كم عشنا نتمره لخير في المال ضاعت عنده القيم من أين تبدأ هذا البوح يا قلم؟ لكيف كيف تصمت والأحداث تزدحم من أين تذذأ هذا البوح ناقلم بل كيف تصمت والأحداث تزدحم هذا النسيق على جنبيك منبتق وفي فؤادك من طرق الأسان دم هذا النسيق على جنبيك منبتق وفي أعادك من فرض الأساند دم، اكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت، محارو أو تبقى في الوريد دم، اكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت، محارو أو تبقى في الوريد دم، محارو أو تبقى في الوريد دم. محاذر أو تبطى في الوريد أمو محاذر أو تبطى في الوريد